بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحرة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحان إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حربا كبيرا وإن خفتموا أن لا في اليتاما فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع فإن خفتموا أن لا نعدلوا فواحدة نوما ملكة إيمانكم ذلك أدنى ألا وَآتُوا النساء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَةً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكِسْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَغُوا إِلَيْهِم مَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتموا إليهم أموالهم فاشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب من ترك الوالدان ولقربون مما قل منهم أو كثر نصيب مفروض وإذا حرر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فزقواهم من وقولوا له قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلف ذريعة زعاب خافوا عليهم اليتق الله واليقول قولا زديدا إن الذين يأكلون أموال يتابرهم منما يأكلون في مطونهم نارا وسيصرون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حاطلون ديائن فإن كن نساء فوق أسنتين فله النتل دا وإن كانت واحدة فله النص ولأبوه لكل واحد منه السرس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه تلت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 فإن كان لهم ولد فلكم ربع مما تركنا من بعض وصيتي يوصين بها أو دارين ولهم الربع مما تركتموه إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الضغط مما تركتم من بعض وصيتي توصون بها أو دارين وإن كان رجل يورد كلالة نوم أطوله أقول وفتوف لكل واحد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسله ندخله جنات تجريم احتيها لنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهيط واللاتيات الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا واللذى لياتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأطلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبدلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عدنا لهم عذاب نريمة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كراق ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتل بفاحشات مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن ذكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا وإن ربتم استبدال زوج ما كان زوجي وآتيتم إحداه نقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد قضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباركم من النساء إلا ما قد سلا إنه كان باحشة ومقتى وساء سبيلا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 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْوَابِكُمْ وَأَنْتَ جَامِعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ, محسنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ فمستمتعتم بهمنه فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تضيئون به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما وما لم يستطع منكم طولا ينكر المحصنات المؤمنات فمن مملكتي منكم من فتياتكم فمن مملكتي منكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم باي مانئكم بعضكم من بعض تنكحون النبي ابن اهلهم واتوهم ادورهم بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا ولا متخاذات اقنان فاذا احسن فانتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خاشى العنت منكم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 إن تجتنبوا كذا إلى ما تنوهن عنه الكفر عكم سيئا لكم ولدخلكم ولدخلكم مرخرا كريما ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علما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 فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله والذي تخافون مشوزهن فعظوهن وهجرهن في المبادع واضربوهن فإن طعنكم فلا ترغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خذتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي حكما من أهلها إن يريد إصراحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذقبا واليتاما والساكين والجار بالقربا والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكة إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون ويمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مرينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يكون الشيطار له قرين فساء طلينا. وَمَا دَعا عَلَيْهِمْ نَوَامِلُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ نَاخُذُهُمْ أَن فَقُو مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بك على هؤلاء شهيدا؟ يودوا كفروا وعصوا يا رأيبي واد اللبيم تفرع صور رسول لو تسوابي ملرض ولا لك الله حبيت يا أي ولبيم آمروا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جبر إلا عبر سبيل حتى تقتسلون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريبون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليلا بأسنقين وقعنا في الدين وَلَرَنَّا الْقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ لَكَ لَا خَيْرَ إِلَّا لَهُ أَقْوَى وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَالِينَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْبِسَ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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أودوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنوا الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيج جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار قالدين فيها. فيها أبدا لهم فيها أزواد مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يابركم أن توذوا لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن بالعدل إن الله لعنا لعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الأطيع الرسول وأول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فردوا إلى الله والرسول إنكم تنتبهون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك كرير دون أي يتحكمون يريدون أي يتحكمون إلى الطاغوت وقد مروا أي يفرو به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, رأيت المنافقين يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَأَنَّهُمْ أَعْرَاضٌ حَائِطُونَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّا إن إِلَّا إِحْسَانًا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم وعنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع ابن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجروا الله تواب رحيما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 وَلَوْ نَّهَوْنَا فَعَلُونَ مَا يُعْرَوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تباكنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لم يبطئا فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إنما معهم شهيدا ولئن صابكم فضل من الله لا يقول أنك ألم أن يكون بينكم وبينه مردّة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بلا خير وما يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوديه أجرا عظيما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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآبوا الزكاة فلما قتب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كغشلة الله يا خشيا لله أو شد خشيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا وفِكَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عود هي قريب ولا خيرة خير لمن التقوى ولا تضمون فتيلة أينما تبون يدرككم الموت ولو كنتم في بوج مشيدة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 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى اللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعُ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فيقولون طاعه فإذا برزوا من عندك من يتطائفة من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكثى بالله وكيما أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من لم أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي لم منهم نعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم شيطان إلا قليلا أقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له بفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بدحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكممو إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حريته أما لكم في المنافخ يفأتين و الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهجمن بولا الله وما يضل الله فلا تجد لهم سبيل والذل وتقفرون كما كفروا وتقولون زواج فلا تتخذوا من أمور أو لاء حتى في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم لي ولا نصيرا إن الذين يصلون إلى قوم بينكم ورينهم ميثاق لو جاؤوكم حصر صدرهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن أتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريبون أن ياملوكم وياملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلام ويكوفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان المؤمنين يقتل المؤمنين إلا خطأا ومن قتل مؤمن خطأ فتحرر رقبة المؤمنة وديتهم سلمة إلى أهله إلا, إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرر رقبة المؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديتهم سلمة, فديتهم سلمة إلى أهله وتحرر رقبة المؤمنة فمن لم يجد فصيار شهرين متتاجعين ثوبة من الله؟ فَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَظْلِمْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضُرِبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أُلْقِيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَكِبُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا فَعِندَ الله كذلك كنتم من قبل أمن الله عليكم فتبينوه إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يسوي القاعدون من المؤمنين غير النظر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن قاعدين درجة وكل وعد الله حسنا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 إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون نحيلة لا يستطيعوا نحيلة ولا يترن سبيلا فأولئك عص الله أن يعفو عنهم وكان الله معه غفورا وما يهاج في سبيل الله يجد في الأرض رغنا كثيرا وسع وما يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجهه على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتوا في الأول فليس لكم جناحون انتقصوا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لو صلاة فلتقوا طائفة منهم معا وليأخذوا أسلحاتهم فإذا سجنوا فليكونوا من ورائكم ولذا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا لَنُصْلِ لُماثَهُ وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمْتِعَةِكُمْ فَيَمِيلُونَ إِلَيْكُمْ مِلَّةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم مَّؤْذٍ مِّن مَّنْ طَرَدْتُمْ وَمَرْضُوا أَن, تضعوا أن تضعوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ذنوبكم فإذا قمألتم فاقيموا صلاة إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا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 ولا تجادع من الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوانا فينا يستخفون من الناس ولا يسخفون من الله وهو معه مؤيد بيتون ما لا يرى من القرون وكان ظهر بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا فمن يجادر الله عنه يوم القيامة أم من يقول عليهم وكيلا وما يعمل سوءاً وظل نفسه ثم يساقين الله يجد الله غفور رحيمًا ومن يكسب ما فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً وَإِذْ مَنْ ثُمَّ يَأْمُرِهِ بَرِيَاءً فَقَدْ إِشْتَمَلَ فَقَدْ إِشْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِذْمَامٌ بِئْنَ وَلَوْ لَا أَظْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَا وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَبْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ مَرَّ بِالصَّدَقَاتِ مِنْ أَرْوُقٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا يفعل ذلك بتغاء وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من تَرَىٰ مِنَ الْهُدَىٰ وَلَٰكِنْ يَرَىٰ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِيهِ جَهَلٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا يُدْعَوْنَ مِن دونه إلا وقال لا تاتخذا من عبادك نصيبا مفضولا ولا اضل لهم لا امني انهم ولا, ولا امرهم فلا يفتكون اذادا لمنعان فيفتكون اذادا لمنعان ولا امرهم بل يغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد غسلخ خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيه وما يعلم الشيطان الا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محرصا والذين آمنوا وعملوا صالحا سنبخرهم جنات تجريم تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سر أن يجذبه ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا وني أعمالنا صالحات من ذكرنا أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يضرمون نقيرا ومن أحسنوا دينا ممن سلم وجهون الله وهو واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في مرض وكان الله من كل شيء محيطا في النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يدل عليكم في الكتاب في يتام النساء النادي التي لا توتون هنما كتب لهن وتغبون أن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقومون يتام بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خابت من بعدها مشرزا وإعراضا فلا جراح عليهم أي الصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضر في الأنفس الشوح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعبدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَوَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا مَنْ لَّهُ إِلَّا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وكثى بالله وكيلا ليشأ يذبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذارك قديرا من كان يرير ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سريعا بصيرا يا أيها الذين آنوا كونوا خوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أم الوالدين والقربين إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَلَا تَفْلُوهُ أَوْلَى بِهِ مَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَلَا تَتَّبِعُونَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوهُ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ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 ايا يظنون عندهم العزه فان العزه لله جميعا لقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يوطوا بها ويستهزؤ بها, بها فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جعل المنافقين والكاذبين في جهنم جميعا الذين يتربسوا لكم فإن كان لكم فتحوا من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان, وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله لكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخاجعهم وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا ولا يذكرون الله الا قليلا مذرذرين بين ذلك لا اله الا هؤلاء لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء بما يضلل الله بل لن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لسفن من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيما ما يفعل الله بعذاركم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجار بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله زميعا عليما إن تبدوا خيرا لو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قبيرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون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 يسألك آل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا روسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجر بعدما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لنبئاء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ هُتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا الله رَفَعَهُ اللَّهُ, إليه وكان الله عزيزاً وَأِنْ مِرَثَ لِلْكِتَابِ إِلَّا لَنُبِلَنَّهُ مِمَّا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا فَبِغِلٍّ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ الْحِلَّةِ لَهُمْ وَبِصَدٍّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا قَبِيلَهُ عَلَى الْوُكَلَىٰ أَمَّا الَّذِينَ نَاسُوا لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما, وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطِ وعيسى, وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُولَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَ إِلَىٰ دَاوُبَ زَبُورًا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِحَقِّ رَبِّكُمْ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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى الإسراطا مسقما يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريتها إن لم لكن لها ولد فإن كان تسنكين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر متحاصلوا تيارين أبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم